ليلة قمراء أهدي لوحة رسمت بماء الورد والريحان لمن عجلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلا آل اتجاني ومرصعا بلا أمي وهل في الكون أغلى منك يا روحي وعمري يفتديك جناني حب وعطف مع بشاشة مبسم والقلب محفوف بنبع حناني في ليلة قمر رسمت بماء الورد وريحاني لمن عتلت عرش الأمومة ساميا ومرصعا بلا آل اتجاني ومرصعا بلا آل اتجاني